إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضبل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع التقعيد الفقهي والقواعد الفقهية وانتهينا الأسبوع الماضي إلى قاعدة مهمة جدا في الدين وهي قاعدة كلية تقول اليقين لا يزول الشب قلنا يندرج تحت هذه القاعدة قواعد أخرى من الأهمية بمكان من هذه القواعد قاعدة الأصل بقاء ما كان على مكان الأصل بقاء مكان على مكان أو كما قيل القدم يترك على قدمه أو القديم يترك على قدمه المعنى اللغوي والاستلاحي أو المعنى العام لهذه القاعدة العظيمة الأصل بقاء مكان على مكان أن ما ثبت الزمان يحكم بقائه ما لم يوجد دليل على خلافه يعني إذا ثبت الزمان في وقت معين أمر معين هذا لا يمكن أن يتغير عن ما هو عليه إلا إذا طرأ عليه طارئ أو دل الدليل على هذا التغيير وهذا يسمى عند الأصليين استصحاب الأصل واستصحاب الأصل عند الأصليين هناك معترك دام بينهم هل استصحاب الأصل أو الأصل يعني يكون دليلا أم لا وصحيح راجح أنه دليل لكن ما دمنا في القواعد الفقهية ولسنا بصدد القواعد الأصلي سنشرح هذه القاعدة على غرار الكلام الفقه أقول الأصل بقاء ما كان على ما كان هذه يتفرع عليها أمور كثيرة وأصول كثيرة إذا دبطاها مر لا يحتاج الدليل في فعله ولا يحتاج لدليل في عمله بها منها مثلا الأصل في المياه الطهارة فكل ما إن كان عندك فهو على طهارته ولا أحد يستطيع يقول لك لا تستطيع أن تستنجي بي الماء أو تتوضأ بهذا الماء أو تقوم عبادتك بهذا الماء لأن الأصل في المياه الطهورية ويبقى على أصل خلقته ما لم يطر طارئ أو الطرو الذي يغير من هذا الأصل قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا فجعل التأصيل العام أن الأصل في الماء الطهورية وايضا أن الله قال لما سؤل عن الماء البح قال هو الطهور ماء الحل ميتته فإذا كل ماء هو باق على أصل خلقته ما لم يدل الدليل على انتقاله من هذه الأصلية فإذا وجد مكلف ماء وغاب عنه مدة ثم رجع إليه فنظر فشك هل تغير هذا الماء أم لا وقع عليه طاهر أم لا فهذا الشك نقول له الأصل بقاء ما كان على ما كان يعني لو جاءك أسألك المكلف هذا بعدما وجد الماء وشك في تغيره ما قلت متغيرا شك في تغيره وأراد أن يتوضأ فتوضأ وصلى فما حكم صلاة هذا المكلف تقول الصلاة صحيحة لما رجل شك الآن في تغير الماء وقع فيه صبون وشك في تغيره ماذا نقول له نقول إن لم تتحقق من التغيير وأن الجزئيات لم تذب في الجزئيات فلك أن تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان كما يعني مر عمر بن الخطاب وما عمر بن العصر على رجل من العرب فأراد أن يذهب إلى حوض له يتوضأ منه فسأله فقال أيرد السباع هذا الحوض قال لا تجبه لا تجيبه لأن الأصل الأصل بقاء مكان على مكان الحوض فيه ماء تهور فنحن نقول بطهوريتي حتى يدل الدليل القطعي أو غالب الظن ما يعني يدل على تغييره إذن الأصل في الماء التهارة أيضا الأصل في المعاملات الحلم حتى نأتي بالصور القاعدة الأصل في المعاملات الحلم بمعنى كل بيع وشراء وإجارة ورهن وغير ذلك من المعاملات على الحل وعلى الإباحة لا يستطيع أحد من الناس من البشر أن يقول لك هذه المعاملة التي تعاملت بها حرام لا يستطيع لأن الأصل معك قال الله تعالى وأحل الله البيعة وحرم الربا فالأصل في المعاملات الحل ولذلك لما جاء وسلم يبين حرمة بيوع معينة عددها فلما عددها دل على أنها خلاف الأصل إذن الأصل في المعاملات الحل فكل بيع تبيعه، وكل شراء تشتريه، وكل معاملة من إجارة وغيرها هي على الحل ما لم يأتي دليل ويطرق طارق يبين تغيير هذا الحل أو انتقاله من هذه الأصلية أيضا الأصل في الأطعمة الحل فكل طعام يأكله أهل بلدة فهو حلال، إلا ما دل الدليل على الحرمة قال الله تعالى سورة البقرة يا الذين امنوا كل مما في الأرض حلالا مما صيغه عموم يعني كل ما في الأرض لك أن تأكلو حلالا طيبا إلا ما دل الدليل على حرمته فكل الأطعمة حلال سواء من عندك من عند غيرك من البلاد الأخرى من هنا من هناك كل الأطعمة على الحلم وهذا التفصيل العام اتفق عليه العلماء بقوله تعالى كل مما في الأرض حلالا طيبا هذا التأصيل الكامل اللي يأتي الرابع التأصيل الرابع الأصل في الصيد والزبائح الحرمة مع انه طعام لا الحرم انا ما اخذ بس انا ببتدأ بستهل عايز نضربكم يعني من اولها لا. الأصل في الزبائح والصيود الحرمة ولا الحلم يبقى اذا الأصل في الزبائح والصيود الحرمة لا الحلم ودليل ذلك قول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا ارسلت كلبك المعلم اشترط إذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فاشترط شرط ثاني إذن ليس الأصل الحل ولو كان الأصل الحل ما اشترط هذه الشروط فذكرت اسم الله فكل فمن فوق المخالفه اللي لم ترسل كلبا معلما ولم تذكر اسم الله فلا يحل لك الأكسف إذن الأصل في الزبايح حل يستثنى من ذلك زبايح أهل الكتاب حتى لا يشكل على الإخوة بعض الفضلاء قال لا يصح أن يؤكل من زبايح أهل الكتاب إلا ما تأكدنا أنه ذبحه وسمى سم الله عليه وهذا خطر الصحيح الرارح أنه يستثنى من هذا التأصيل العام زبايح أهل الكتاب الأصل في زبايح أهل الكتاب الحل القول الله تعالى وَطَعَامُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ولا يقصد بالطعام إذا الطعام في تفصيل آخر جاء به لا يقصد بالطعام في هذه لا إلا الذبيح لا يقصد بها إلا الذبيح فكأنه يقول وذبائح أهل الكتاب حل لكم إذاً التفصيل العام أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل أيضا الأصل في الأفضاع الحرمة أنا بمر عليكم بالتفاصيل هذه لو أردتم أن أضرب أمثلة سيطول بنا المقام وش نأخذ المواريث. فدعونا بس وأصل لكم اصول عامة تعرفون أدلتها وإذا اشكل عليكم شيء ممكن تسألوا حتى نأخذ القاعدة بصورها ونأخذ الموارد الأصل في الأبضاع الحرمة الأصل في البضع الحرمة أو قال بعضهم الأصل في الفروج الحرمة كل فرج حرام ولا يستحل إلا بنكاح صحيح بولي وشهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدد إذن الأصل في الأفضاع الحرمة ويستثنى من ذلك إذا دخل الرجل على امرأته بنكاح صحيح فالأصل هنا الحل للحرمة فلا يمكن أن تنحل هذه العقدة إلا بالطريق صحيح أو بيش بيقين تام فهمتم بمجزية الاخيره دي؟ طب فسروها لي نعم طيب ولا تستحل إلا بعقد صحيح بولي وشهود عدل وايضا مع المهر وإلا لم يسمى لا الجزئيه الثانية قلت واستثنى ها محمد إذا تزوج زواجا صحيحا قل ذلك لا يزول عقد النكاح إلا بيقين لأن أصبح اليقين الان حل هي امرأة حلال فلا تحرم عليه إلا بيقين مثلهم وضربنا لذلك مثلا إذا جاءت المرأة ستأتي يعني. إذا جاءت قالت لو انت طلقتني قال ما طلقتك فالاصل أن نكاحه صحيح ولا ينزع يدا من ذلك حتى نبي الأصل السادس الأصل في العادات الحل وهذه تجعلنا أن نقول المرؤات لا تزول إلا بالاعراف. الأصل في العادات الحل ودي قاعدة قاعدة شيئا سامة مين يستقيها من قول الله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم اللام هنا إما للملكية للتخصيص المهم قل أنها دلالة على الإباحة بأن كل ما في الأرض لك إلا ما دل الدليل على الحرمة فكل عادة يعتادها الناس فهي على الحل لا على الحرمة فإن كانت العادة عدم غطاء الرأس فلا نقول غطاء الرأس واجب نقول هنا الأصل الحل الأصل أن يحل لك أن لا تغطي رأسك وإن كان في عرف الناس جميعا أو عادة الناس جميعا أنه لا يصح وأنها من خدش المرؤات عدم تغطية الرأس فنقول عدم تغطية الرأس لا تصح لما لهذه العادات لأن لها قاعدة أخرى قال بها العلماء العادة محكمة وستأتي إن شاء الله يعني هذا فرع قاعدة سميت العادة محكمة وستأتي ان شاء الله في باب مستقل غرض المقصود يبقى الأصل في العادات الحل إلا ما دل الدليل على الحرمة لأنها لا تخالف الشرع آخر هذه الأصول الأصل في العبادات الحرمة الأصل في العبادات الحرمة أو التوقيف وذلك قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فأشكل علينا بعضهم وقال لكن لم يتكلم عن سكت وهل قال وما سكت عنه فلا تاخذوه قلنا نعم قالوا هات الدليل قلنا حديث الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل مردود من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد يعني فهو باطل غير مقبول إذن هذه أصول سبعة تحت هذه القاعدة العظيمة الأصل بقاء ما كان على ما كان صور هذه القاعدة منها أولا إذا وجد المكلف ماء فشك في طهارته وراد أن يتوضأ وقال أسأل طلبة العلم الإجابة ستكون توضأ بهذا الماء لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فالأصل في الماء الطهورية فأنت بفضلها قطعت باب الأوسيوس كلها وقلت الأصل بقاء ما كان على ما كان الصورة الثانية إذا ادعت امرأة أن زوجها تلق يعني رجل متزوج امرأة يحبها وتحبه عاش دهرا معها ثم بعد ذلك ضاقت زرعا به فحدثت المشاجرة فطلقها طلق، ثم قال رددتك ولا أستطيع أن أستغني عنك فعاش دهرا ثم طلقها مرة ثانية فبعد المشأجرة العظيمة طلقها مرة ثانية ثم قال رذتك ما استطيع فراطك ثم بعد ذلك عاشرها دهرا أيضا فقالت له في ذات يوم الحمد لله فكاني الله منك قد طلقتني وذهبت الى القاضي قالت طلقني وهذه الطلقه الثالثة فجاء يقسم بالايمان ما طلقتها فاحتار القاضي فقال القول قول من؟ قول المراه ام قول الرجل فسال طربة العلم الذين يدرسون القواعد فقالوا قول من والمراه لا عبره لها في حل من الاحوال طب ما وجهت ذلك ما وجد ترجيحكم ان القول قول الرجل الاصل بقاء النكاح ما لم يدل الدليل على على غير ذلك ولم يدل الدليل قوله هذا الدعاء والبين على المدعي واليمين على من أنكر لكنه ليس يمين لأن احنا عندنا الأصل بقاء عقدة النكاح فلا تنحل أيضا من صور هذه المسألة رجل كان صائما صيام فرض وبعد العصر وجد في نفسه ضعفا شديدا ثم يعني جاءت سحابة فقال الحمد لله سقط حالب الشمس فأكل وشرب حتى ملأ بطنه فانقشعت الغم فوجد الشمس قد أشرقت مرة ثانية فما حكم صيامه تذبذب الناس في حكم صيامه وأما المقاعدون أصحاب القواعد الفقية الذين يفرعون على الأصول لهم دقة وإتقان في الفتوى فما فتوى حضراتكم في هذا الرجل الذي أكل في آخر النهار صدقوني المسألة لسد الهيئة كيف يمشي أكل آخر النهار وقد ظن أن حاجب الشمس قد سقط هو جالس في بيته ما وجد اشراقه قال هذه دلالة على ان الليل قد دخل فأكل فما حكم صيامه أتلزمونه بالامساك حتى سقوط الحاجب بصحة يعني يسقط صحيحا ويعيد أم تلزمونه بالامساك وتقولون ثوابك قد تم ولا قضاء عليك ام ماذا تفعلون أم تقتلونه على ما فعل وصدر الباب بك هات ما عندك لا فض فوق أحسنت. الصحيح الراجح هو طبعا هذه المسألة تجذبها الاختلاف الكثير بعض العلماء يقول لا تلزمه هي المسألة طبعا خلافية خلاف عريض عمر بن الخطاب هو الذي جعل هذا الخلاف في زمن عمر بن الخطاب لما جاءت استحابة فأفطره فلم يلزمهم بقضاء هذا اليوم بل أمسكوا حتى سقط حجم الشمس وأكلوا بعد ذلك حديث آخر عن عروة حديث ده مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يجعل الادخال على الإخطة عروة بن زبير يروي حديثا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسماء أن السحابة غطت الشمس فأكلوا فلم يرد تصريحا من الحديث قضوا أم لم يقضوا فقال عروة بن زبير لما سألوه قضوا قال ما بد ما بد يعني إيه لازم القضاء لأنهم أكلوا قبل دخول الليل قال ما بد فهنا أصبح اشكالا عظيما بين العلماء رجل اكل في النهار ماذا نفعل معه يتجاذبه الفقهاء والمحدثون هذا هو الذي جعلت مسألة فيها خلاف فهمتم الخلاف ايش الخلاف عندنا حديث يقول لا بد من القضاء وعندنا قاعده فقهيه تقول طبعا التقعيد الفقهي اقول لكم التقعيد الفقهي الاصل بقاء مكان على طيب البقاء هنا الأصل بقاء مكان على مكان هنا اه بقاء النهار يبقى اذا الفقهاء لم يختلفوا معه الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء النهار على ما كان من النهار صحيح ولا لا فاذا اكل وعمي علي ان الليل قد دخل نقول له فان نقول له الاصل بقاء النهار على ما هو عليه يبقى اكلته اجيب واكلت نهارا ام ليلا نهارا يبقى اذا عليك يبقى اتحد الفقهاء مع المحدثين فما المخرج ما فيش مخرج. رأيت عام يبين إنه نلزمه بالقضاء والصحيح الراجع أننا لا نلزمه بالقضاء. للتفصيل سنبين للتفصيل لابد بد أن نقول إذا أكل المرء آخر النهار التفصيل هنا بعد بلا اجتهاد نلزمه بالقضاء فإن اجتهد فلا نلزمه بالقضاء فإن اجتهد فلا نلزمه بالقضاء. اما بالنسبة للتقييد الفقهي صراحة لا بد ان نطبق القاعدة نقول الاصل بقاء النهار فعليه ايه فعليه القضاء لكن حديث عمر بن الخطاب دل دليل واضح جدا جعلنا نخالف ونغاير القاعدة بانه حدث الغيم فافطروا جميعا ولم يلزمهم بالقضاء وظاهر حديث الله عليه وسلم انهم ما الزموا بالقضاء فالصحيح الراجح من ذلك انه لا يقضي هذا اليوم ان كان مجتهدا اما ان كان مقلدا لغير مجتهد أو سمع رجلا يؤذن من غير أن ينظر إلى السماء هذا عليه القضاء بقول الفقهاء وقول المحدثين لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان التطبيق الظاهر جدا لهذه القاعدة حتى لا تدخل علينا هو مسألة رجل قام من الليل قام من الليل بعد بزوغ الفجر بعد طلوع الفجر وكان قد بيت النية على الصيام فأكل وشرب بعدما أكل وشرب سمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر يقيم الصلاة إذن الأذان قد ول وفات من مدة فماذا نقول أكمل صومك أو أتم صومك او أنت قد أفطرت فأمسك ثم اقضي عنك هذا اليوم هنا تأتي القاعدة ضعيفة جدا نطبقها نقول الأصل بقاء ما كان على مكان وما كان هو اذا إذا الأصل بقاء الليل وهذا الذي قام قام يشك في الليل وهذا يعضد قول ابن عباس كل ما شككت حتى تستيقن طلوع الفجر وهذا قد اكل وهو شاك فالصحيح الراجح في ذلك نقول له الاصل بقاء ما كان على ما كان وانت اتم صومك حتى لو اكلت بعد الفجر اما الذي جعلنا نستثني من هذه القاعدة مساله الاكل بالنهار هو حديث فقط عمر بن الخطاب وظهر حديث الحديث أنه لا قضاء عليه وطبعا يدلنا على ذلك ايضا حديث من لا ليس عروه شو ولا واحد يعني حظ إن وسادك العريض مين عدي ابن حاتم عندما قرأ قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأخذ خيطين أسود وأبيض تحت إيش الوسادة ويأكل وينظر لا يفرق بينهم ويأكل حتى يعني شبعا انتهى بعد صار الفجر حتى لما ذهب للسلم وبين له ذلك واشتكى له فقال له للسلم إن وسادك العريض بعضهم قال ان السلم يبي له إيش هذه شدة غباوة وهذا سوء أدب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يصب أصحابه بهذه الطريقة لا يصح هذا كام لا يصح ولا يظن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم مع أصحابه لكن قال إن وسادك العريض يعني إيش الوسادة اللي انت نايم عليها دي هل حتأخذ السماء بأسرها؟ لأنه قال الخيط الأبيض من الأسود هو إيش بياض النهار من سواد؟ الفجر لو سواده غطى بقى السماء كلها يبقى وساد عريض هذا الصحيح الراجع الذي لا محيد عنه ولا يصح أن نقول أنه السلام يتهم عديد نحاتم بالغباوه حاشا لرسول الله وسلم أن يفعل ذلك مع أصحابه فهذا أكل بعدما طلع النهار وأنه قد أقره على ذلك طالما كان مجتهدا فالصحيح الراجع قاعدة بد أن تجعلنا نستثني هذه القاعدة وهي أن المجتهد الذي عنده آلة الاجتهاد لا نلزمه بقضاء شيء بحال من الأحوال إذا أدى العبادة على غرار اجتهادي مع وجود الآلة هذا قيد مع وجود آلة الاجتهاد فلا قضاء عليه أيضا من الصور عاشر رجل زوجته وكان يحسن إليها كثيرا وكان دائما يتحرز منها ويخشى على نفسي منها لقول وسلم يكفر يكفرنا العشير فأقاد لها أصابعه كلها من أجل أن يرضي الله فيها فجاءت في يوم فقالت للقادي يعني رجل في عمله فاتصل به القاضي تعالى ما عندك قال قضية تعالى وقضية من أهم ما تكون من زوجته وقع المحذور مع أن رجل يتحرز منها ويعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفر فجاءت أمام القاضي وجاء أمام القاضي فقالت لا ينفق عليه قال أنفق عليك يا مرأة اتقي الله ربك الله عليه وسلم يكفرنا يكفرنا العشير وأقسم للرجل أو قال للرجل إني أنفق عليها قالت ما أنفق علي فالقاضي احتار فلما احتار القاضي لانه لم يدرس الشر قلنا له لو جلست في مجالس العلم لعلمت النتيجه فاسال طلبة العلم كيف سيجيبون وسترى عجبا ماذا نفعل عند القاضي الذي ينتظر طلبة العلم ليفض له هذا النزاع قالت ما انفق علي قال انفقت عليك يا امراه اتق الله ربك قالت اني اتق الله قبل ان ارى وجهك انت لا تنفق علي وتجحد ما أفعله معك من الخير، لا تنفق عليا، فالقول هنا احتار القاضي، القول قول من، رجل ينفق عليها، خذ امرأتك وادها الى البيت، لا لا ينفق عليها لابد نقض عليك بأن تقدر تنفق عليها في كل يوم من كذا وكذا وإلا الحبس والتعذير ها أو نفسخ العقد بهذا بعدم النفقة وعدم المأونة، إحنا قاعدنا القاعدة وضربنا عليها أمثلة، فهذا المثال نريد بس أخا كريما يمحس النظر فيه عشان القاضي ما يموتش بحصيلته. ما في احد يلقن القاضي فنجعل اهل اليمين تلقن القاضي لقن القاضي فاذا يقول الاصل بقاء ما كان على مكان فلقنت انت القاضي خذ امرأتك واوجعها ضربا وأدبها تاديبا صح طيب توافقون تخلفونهم تختلفون توافقوا الجانب الكل هنا انا وافقه عندك اعتراض هات اعتراضك انا احب المعترضين هات نطالبها بالبينة أنت لا تخالفه انت توافقه هو قال ان القول قوله لابد أن يأخذها ويجعها ضربا. قوله هو لأنه له القوامة وله النفقة أترك ممكن الآن والاحتمالات ليس لها سبيل القاضي لا يرضى منك إلا بكلمة واحدة تفصل له في النزاع هتقوله ممكن واحتمل اجعلها خلف الكوكب بينفق عليها اذا وافقت الرجل هي كلمة راضين منك بكلمة احنا دخلنا على ايش على امر اخر انا جعلت اجابتك في حيز القاعدة التي قرعتناها صح ولا لا هذا هو الرجل الآن اجاب نفس اجابتك وجعلها في نفس الحي الاصل بقاء مكان على مكان والاصل قوامت الرجل والاصل ما فقط الرجل صح فبقي الاصل على ما هو عليه طيب احسنتم المفروض احنا لما نأخذ بقاعدة وننتهي منها يعني نطبق على نفس القاعدة انا اريد ارى اذهان الاخوه تطبقها صحيح لان احنا بنستنشق ونستشم الآن نحاول يعني تشرق شمس فقيه يعرف كيف يستقي الأحكام من الأدلة ليؤثي لنا فتوى صحيحة ما يبقاش في خطأ عشوائي صح ولا حرام أنا فعل فيكم كده أخطأوا وليس بالصحيح والقول قولها عندك القول قولها يأتيني الوجه وش هذا قالت أن أبا سفيان رجل شحيح ولا أخذ منه المال إلا إذا أخذتم من ورائه فأفتى لها النبي دي اسمها فتوى ما اسمهاش حكم خلاص فاحنا عايزين أصلا حكم القاضي الآن هات الوجه أخطأتم ليس بصحيح والأصل بقاء ما كان على ما كان خلاص سنة هاتيكم به أقول الأصل بقاء ما كان على ما كان الأصل أن المال في ذمته كل الأدلة التي تستدلون بها مش عارفين توجهوها هو بما انفقه يبقى من اللي تلزمه النفقه الرجل يبقى إذن الاصل ان النفقه تلزمه في ذمته ولا ما تلزمه تلزمه يبقى الاصل بقاء ما كان على مكان ان تلزمه النفقه فاذا قالت ما أنفق يبقى لابد القضيه يلزمه بالنفقه لانها عليه وما ظهر ظهرت نعم كل واحد كنت تدعي ده الصحيح لها لان الاصل بقاء ما كان على مكان الاصل ان النفقه تلزم من تلزم الرجل فإذا كانت الأصل النفقه عليه فإذا قالت ما أنفق عليه لا لابد للقاضي أن يقول الأصل أن نلزمك بالنفقه فيلزمه بالنفقة هذا الصحيح يعني كل منكم خبط لكن ما قدرش يأتي إلى الشط الصحيح حتى يأتي بالنتيجة الصحيحه يبقى لنا صورة الأخيرة تزوج رجل وأحرم تزوج وأحرم بالحج والعمرة بالاقتران قال لبيك اللهم بعمرة وحجة اختران قرن بين والحج. والحجة بعدما سار يطوف تذكر قال ربي تزوجته ما تزوجت تزوجت قبل الاحرام تزوجته بعد الاحرام فطرع الآن شك عليه تزوج بعد الاحرام أو قبل الاحرام فانتظر ليفتي المجلس له ماذا يفعل رجل أحرم هو وجه الإشكال إيش إن الزواج في الاحرام لا وإيه اللي جعل عنده إشكال ان الزواج في الاحرام باطل ما يصح انتهى المرسوخ عندكم دليل في ذلك أين سلاحكم ما أرى السيوف البراقة أين سلاحكم ما فيش أسلاح هذا هو حديث عثمان بن عفان أنت اتيت بالواقع اللي فيها المؤترك الخلاف الفقر حديث عثمان بن عفان قال لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يتزوج ولا أنه يكون وكيلا للخطبة أو للنكاح فهذه دلالة على ان مطلق أنه يقتضي الفساد فيبقى النكاحه فاسد فأحرم تزوج وأحرم فشك هل تزوج قبل الإحرام أم بعد الإحرام فسأل طالب العلم طلبة العلم ما الإجابة على هذا السؤال زوجتي حلال أم حرام عندك زوجته حرام ام حلال يعني يصح بعد ما يتحلل التحلل الاصغر ان يقبلها زوجته حرام الاصل في الحرمة الحرمه لا تيقن جاب ولي واتنين شهود وسمّلها المهر طب جيد هذا نظر جيد فلما لم يتيقن قلنا نرجع للاصل جيد ها توافقه ولا تخالفه تخالفه الاصل ان هي حلال طب والاحرام اللي حصل ها جيد. عندنا قولا في المجلس الآن. الصحيح الراجح في ذلك هي مسألة خلافية صراحة لكن الراجح الصحيح في ذلك الأصل وعدم الإحرام الإحرام هذا مدة وجيزة إما يوم وليلة إما ساعة واحدة في العمر إما ثلاث أيام وأربعة أيام أخلص أيام أن في الحصل وعدم الإحرام. فإذا كان الأصل عدم الإحرام فيبقى ما كان على ما كان أنه تزوج حلالا والإحرام طارئ على الأصل فلا يزيل هذا اليقين انه تزوج في حلال فالصحيح يبقى عقد النكاح صحيحا لان الحرام مؤقت <تصفيق> لو في اخر وقت نقوم هل انا قلت لك ايهما اسبق لك أن تتبع هذه القاعده ان قلت لك ايهما اسبق قلت لك ايهما اسبق اذا دعها خلفك الان ولا تتكلم بها فالصحيح الاصل الاصل الحل الاصل ان يكون حلالا وليس بحرام نعم لا دي امر اخر اترك الورع الان انا معك اترك الورع الان دعنا في ايش في المسائل لان احنا هنحصل دي مسائل اخرى مسائل الورع مسائل اخرى نحن نربط قاعده لكن الاجابه نعم نحن... حضرتك دي على الورع فقط عند القاعده يبقى دي انه حلال ويكون عقد النكاح عقدا صحيحا هذه اخر صورة من صور الأصل بقاء مكان على مكان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.